لولا ان تداركه نعمه من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين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 ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية استخرها عليهم سبع ليال و ثمانية ايام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم اعجاز نخل خاويه فهل ترى لهم من باقيه